فَإِذَا جَاءَ نَبَأُ الْجَمِيعِ قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَنْ يَنفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ إن وَلَمْ تُبْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ او نري انك الذي وعدناهم فان علينا مقتذرون فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك